لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه احب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسفا وطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قاموا لا تقتلو يوسف لا تقتلو يوسف وألقوه في غياب الجب يلتقطه بعض السيارات كنتم فعلين قالوا يا أبنا ما لا تمن على يوسف وإن له لناصحون أرسله معنا وديه يرتع ويلعب وإنا له نحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به أنتم عنه وافلون قالوا لإنك له الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبهنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نا استبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذب وما أنتم مؤمنين لنا ولو كنا صادقين وجاء على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدنى دلوة قال يا بشرى هذا غنان وأسروه بضاعته والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأة يكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وندى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هي ترك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي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 أَلَمْ نَرَ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كنت مِنَ الْخَاطِئِينَ